نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا آخر نواري عنجو بحثي الشفاعة هذه في ارتباط اركب على قول السماوات طب والأرض وما بينهما الرحمن وآية دواء. ك وفي أفرمه لا يملكون منه خطابا ودعيش لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصوابا لبياني خصوصياتي داد داعي إخوات الأطيامة طبعا قضية شفاعة ما تحد جاري هروا كأوجر مختصر إشارة من كل لبينشي دينيا بعنواني مسأله اكتوا و أساسي اعمل بيان كراوكا فاعل تنها خوايا و امجتانيا اثاريا عنده در اكويت أسباب مجرد اعقرنيا كأسوتيني خوايا كأسوتيني لطريق اعقروا خراغنيا كتيراكا إخوة كتيرك على طريق خراك وهروا سايد حتى إرادة إنسانش أوش نوعك لأسباب زعلكاني خون لعينيما كإرادة إنسانك عنالك كاللوي وخواك عليك أما إقتزاي لزميني اداي تخاليفه اسباب رعايتك حر سببك رتبتش تاثير في عليك هايلي واختي انسان ايواي او فعله او تاثير تحقق فيك او سبب بك اخذي او سبب بك بأخذ أو سبب الزمينو مقدمة فراهم بينيبو أو تأثيرو فعلا جا دوايا ويشي أميني؟ دوايا ويكا السبب تهيبو شون وثمان لبينشي دينيا أمام مقررة كسبب مجرد سبب فاعل خوايا دوايا ما كالسبب كيأخذ كرد أوي أميني هم هوب كاتا خواه دوايا أو كاكا تأثير فيتيا دابني كف دعك التحقق طياق اها وختك انسانة مؤمن خراك اخوا اذا بسم الله الرحمن الرحيم خراك قومك جل بنفعك يا دفع الزرده مثلا النمو في ما بيت يا ضعف نخوشه ولا سري بخراكي ومتوجه يا بيت ديت وختك خراك في استفاده اليكا اكويتوا ببيري او اي وا هر او كالجلبين افعو دفعي ذرا لكا اسم الله الرحمن الرحيم هر بناوي او كسوى هر بياوي او كسوى الله كالرحمن الرحيم هرچي جلبين افعو دفعي ذرا هل دس او من ام خراك اخم يعني او من خراكتا اخم اما منتظري او ام او تأثيري تي عدابني وقرنه خراكي چلا تواليك واا معناه توكله توكل على اراده ربك ربتي اوها اسهاب بنشي ديننا دينيا وكار اسباب ريك اخا مؤمن دعائي ما كان اسبابك رخص جا دعاءك الاخوك تاثيره يعذبني و بسوره مختصر اشعاركم ذو جانبي تر يعني ذو طرفی تر هن با ام که هر دویان شرکی هم تیاری با صورتی مثال بیان که باش دار سی نفر نخوش یکی که هم تی ایجره هم نخوشی تو چاره دوزوه پزشکی متخصص هن با امو اتوان ملاجعه هم تیب که دوار درمانه تیبا امو آل جوک به مجردی بیستوی خبرک ها بتهواوي وجوده ومتوجه امس الشكو او دواودرمان يا يا الله اشبوي قالوا درمان اقريته فقد رويله دواودرمانك يا اخوه لا او وايك او دواودرمان اخو فقط عن تسيره اه امال ليره امشي او دواودرمانك لو بسلكي خاله تسيره ليش كرت انت اجدي هل او خبري في ادري امر نارم واحد سير وحسب إيماني زور قوية خواه حصيبه وكل ما جاء بو أمكا دواء درمانه في قريس وليش بلا يكتره مرتكبه شرك بوه كخوه نازاني چون چون لا يخوي دو دائره دانا دائره كخوه كارتياكا دائره كشك أو دواء و درمانه جاءم چون إيماني قوية رجيح يخوا دا وسهل دواء درمانه اما العيني اما شريقه الوب وبو يعني أو درمانه اوانش تأثیل ذاتیان ها یا بلان ام ایمانه يقتضاء یا ترجيح که ترجیح خواه با بسر اوانه دی اگر نیتکی او بیر که امانه که تأثیلی که نیه هست خواه مؤثیرات دی امانه اوها مرتکبیش تلک بوه که دائره جای دانه او بو اسباق که هر اتیاد که اما سه همین مؤمنه که ازانه توکل یعنی چیز که خبری پی عزره پزشکه درمانه اوه أجه بولا يفزشكك دوا و درماني لي دواعك دوا و درمانك استفاده لي أكان لعيني استفاده لي كرناه لي خوايا أول سببي سعلكت من اتخاذ مكرت كأو دوا و درماني جائزة دواعكم لخودك تأثيرك يا دابني چون من أذانم طول الشفاء علي أما برنامج طول لسر نظم لسر أساسي روابطی اصلاب و مسبباته. بلی اتوانی به سببیش کار کرد، اما کار به دل سبب نکرد. دقت کن عمد دو مسئله جان لیخ. خوا اتوانی به دل سبب کار کرد، اما تبعاتی کاری که به سبب نکرد. لبر اول، چون کار که خوی رابطی به مخلوقات و هر کار که تبعاتی وای که به سبب نکرد. وأكنا سواء فلان شد محالة، أجر ناكلة بيرناتواني إخواني، لبر عزيز خواني, لبر عزي خواني أو أستا محالة نعكدي، مثلا يكشف ليك زمانا ببيتونا. ده أم شخص عليه خوياه من أزارم تو بقدرةه حديد الدنيا، اما كهاريت ولا زمين الشفاي دردا لترقي أسبابه ذي أو من هاك أخذ السبب من كل جهد هوايش أتم كتب. تأثير للطلاب كان ذاتني انا يبيني شيء من الدروس واه هو كل اسباب كل كان جا متوكل الاخوه لا او ياريت شو كانوا سيره حقيقه اويك روح حسابة روح حسابة. يا اخوه حسر عليكم حسبم چونك انتظار يا اخوان نظامي اسباب وسببات تكذا كل برخطي قوالا ام لتريقي غير اصحاب مسببات وفكارقه انا تحاليل برنامج تيغوا بركه بو ام آوه كاركا اي اقا كريك انزرنا اقا الراسكا لابر تماليو و لابر نسائلي ترنيا بو جينا ناكا ايش ناكواه دارش اخوراق ناكا اقلا اخواه حاسي باتيرنكا كا لوانا كونتا ومال مسترو خطركباش احساسكا تارجيز اه بو سورة توقنناكا ناكا اخوال جا او وقتا اقلا بيدي بوالي اتكالي ترخواه ام قاعدة أساسية كا اتر ناوروكي بينشي دينيا حروق الرواية هي كي شهس إذا السنة دكينة لبirma صحيح بيا شو نبي أما معناكى دروس يا كيدها معناكى شايد هزار آلز يا ترى القرآن أوفه كالدعاء كري كدعاء مخ العبادة كمخ العبادة وبندي دعاء نانة كي إنسان لا جانيان ذين تكلفا سركايد دهو أسبابه مستببات أسباب و مقدمات ركّاخا و دسك و ونتائج مستنبات و نتائج داي حرّان خريكي أداء تكليفه صمد يكرّك خا مقدمي أجنة جل عيني أوا بندي خوي بما شان داك خوايا أو من فضل مركّب جا ما وقت و تأسيل يا رب ك في كذا مظهر أو فعل أو وسيلة <تصفيق> و لو سري شاو بينا وبعنواني الزابطيك أسحاسي بو دعاوها وارك الدن أخوة أمام مقرر كراوة هربو آيتانا كتنها لسورتك دعا مشروعة دعاوك إلى أخوة كاربك كمقدمات وأسواب فرامات بي تنها لسورتك دعا دعا, دعا ديني ومسلمانة كإنسان مقدمات واسبابي أوش تيوا دواي أفراهم يكروي جاء وقت ربكات أخواك أخوايا أولا من مثلا نعم خوار دولا تيرمك أولا دواو درمان استفاده ليت رجع الشفان با أولا مثلا مجاهدما بتوابي معناك كروجات والإسلام صرخ كلمة خد صرخ نك مثلا فلان خطيب لمزلوطا دعا يواكا مثلا أخوايا بأرچمي إسلام باحتزاز در بيره لسراسل كوريزا بيه اما حاضرن يدركه يجبر واضح فيه لرأي خواه اعمد دوجوه رأو دعاكره اگر ما آقاها دعاكي هر ارزشيني وصفت في غناهي ناغا اگر آقاها لم ذابطه ودعاكه او مرتكبي غناهيك ابيك بنسبك آقاها كبير لكبر وصغره حكمي بوساد لك اگر باش آقاها لم قضية مثلاً من دوهم أتقدم أجل شو أم أجعل ما لو زاد تهيه الدعاءات كم دوقة كان خوش استفادن من الأسلاب الشفاعة نكتب دعاء كم كخوا خوش كروا مرتقي بجناه كي فرفرة وربهم شو كان دعاء كروا كخوا لور قوة الله من أم نظام وبرنامج حاكم بس العالم تأتيك بنا كواي السنة بقول ربهم كمن حسيبهم أول كويت ما نوحي يا رخوا حسيب يعني رخوا حسيب و هروا هرکسه چنه آقاهی لمزابطهده و چنه بینشه لرا این دینیه بنسبتی اوه گناه هاکای گوره اوه كم مقدمات فرام ناینه و دعوه هاکا جا امیتر و توامی مسائلی دنیوی و هروا اخراوی ام زابطهده لمسائل اخراوی ها کسک لناو شرکا بی لناو معاصیه بی يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وكآية حجري سوري نساء بياني أتاك كسانك وهر إدامي كارخرا وكان لنتاوختي كمرجيان حاضر أبي الله آي آي, آي استتوضن كد آي, آي, آي, آي أمانة بات وجود ويك خواه فرميتي ليه أن قبول معك ري شون أولون كوالينا وشركة الله لا يغفر أن يشرك به دونيش هر مشرك بوجه، شو كسا أوره وشيء بع، أو اتخذ اتخذ إلهه هواه. فسأريش هل وانا وشركه وخاصه متى لمعنا كونه قبلنا كمليان قبلنا كم، بعد وجود أمزابته درك ليك أم شخصا، أسبابي مغفرة في فراهم نكده، كأسبابي مغفرة في فراهم نك، وقت الدعاء كا كان نتن هذا دعاء قبوله، بل كإضافة أو معصية زياره أجر زاني بتي خبر بيت لبرنا. أو دعائي تدعاني أو أدني إذا قلت ولا الكتاب كبأ او و أعرضي أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه هل كثك هل يخرجوا البيت سيزاي أدريتها لبر أو كثك ماذا سيزاي تر يعمل سوء نبي يعني توجي لو حاوة يعمل سوء بيه هل يخرجوا بي. زینا برد لفرم اساسه وقتی بدروسه بو اجره با کسی خواه افوی که خواه مغفرت بکه به نسیبی خواه بباته به هشت که زمینه اوه خوی سا ذیکر بی نروه کشکینیه اینسان دعا که مثلا خواه فران کس افوکا خواه فران کس مغفورو لهو بیه مرحوم بیه نزان چی به که شخصه بظني من مفهومكم بجانب دو اي بوكم اما اش هيك هر تراوث من لدينا اما مثلوا هذه المساله مثل مسائل الروشن غريبه مو نمونه مثلا خلا قطعا خبري دا وكمان رازي صادقين اولين ولا متبعين باحسانيا اول شيء هي هر جورنالياتي النبي صلى الله عليه واله رازيين رازيين بويه بات وجود منك خوا بيانك لود من قطعا عن لمن رازبون أم دعاءك رتكيزي اشتئك قط أنا لمن دواياكم أو ربك بوهيك وحكي خوا من من لين رازبون من متوجيه لك أو خي زمين رضاك فرعمه ودك كزمين رضاك فرعمه ودك جفت قطعنا أنا ذل لوعده كي كلا شريعة داويتي قط أنا ذل بيانا والبات وجود ملك أجر وعده كين أسباب سازب كردن لقل دس كزني نتيجة مساوينين أكري أسباب سازب بيه نتيجة دس نكري شون فعل لدسي خوايا تأثير لدس أوعلي بات وجوب مكة أو زميني ساز دار ولا سرخوا واجبنيا قطع نزل وعدكي لا سرخوا واجبنيا كنتيجي مقدماتكي التحقق في البخش من بيري كم خوايا أم شخص مقدماتي رضايتي فراهمها وردوها دائمين با توجه بموت بويك أسباب, اسباب مجربي اسباب ونتيجة لدس دعاية دعاية كتولي راديه اوه حكمتي او دعاية كانوا بينشة توحيدي على قوله باذا عفوه اوه كمين ليرا الرابطي بلايتي اماني خمتك اوه بيان كتولي دعاية ولا منش هو لكم قال توابه يعني صلوات دام إِنَّ الله وَمَلَائِخَتَهُ يصلون على النبي تابو أخوه أخوه صلواتي يلسر دهو اتر ما يجيش كاسمان صلواتنا ده او او ايك أخوه لو صلواتي يلسر دهو بياده بياده ده تابو اما ايما اعودو كاراكا ليك لو بي نشتو في يمن قلنا نم دو شكر وسباتك لسر معنى نسبة بو بنده اخوه بقو انسان قوريك او بشت الزحم صلوات الله و شكر سباسي خوما نسمى الضوء ادعاك وإلا يمج دعانك انت عزيز البردواتي بوه شو وقت الخواب فرمي خواب صلواتي لسر سؤال سؤال امه او صلواتي يعني او رحمته درجاتي برزو دوري كفي ادا توالي اوانا و شايستي او يكفي بدري ياكم ترلوه اگر توالي اوانا دایتر دوایی اما دعا کارمان تکراریتر. یعنی هر آسی کمی مانده، از آو من دعاكم کمیانه. اگر استحقاقي بود، زیره خدا ما خواه کمی پیداون من گرک می‌ده دعا کم تکنیک کم. آ او لجب آواک خواه فرمیه تی هرکس لا يخاف ظلم ولا لا هضم. من ظلم انتزیل ظلم آبد ک خلافی آدایشی تندری. وانا ترسي بواهز كمي اخبار جزاقين نقص بكري استحقاقي بوزور هزم كمي تأدري وهروا بياني كدوك ثم يجزاه الجزاء الأوضاء هركز جزايك هامل تريك استعيوك داري خيب تأدريد والصالم آياتان وغيرية معنى بات وجوب ما كإمكاني يأو استحقاقي اشتاكي بيت أما أخوان بي ندع ما خليتها من دعاي بوكا روشنا بيتها كشقي أولاً يعني أنا غلطاً او وقت اخر من اللهم ملائكتهم يصلون تبش اخواك يك يصلي يعني هشي كان روتيني الصلاه والسلام استحقاق وفائده في الدعاء كمن هر وسطكم اود وش تنجام كالبراوت وهروا له هر زميله تكر ك مثلا او اي دي ديسوره حشرة ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تشون سبقتي بإيمان لتوارد ومن روشن كروتو أو كاشخة دمي ولا إيماناش هايستجيه يا بو دعي نغفر دعي نغفر دعي نغفر لاملأيك هالآواتي حوتوهاش بنوي سوري فصلتا غافرا كاعوى دعي خيركا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وابتبعوا سبيلك لا عليك للري غير توقرانا وكلت مش من قد انا ما نجي تركو خبر داو كان انا مغفرت نصيبي انا واش نبغيت السؤال اللي راك ركبت واختي الاوائل ملائكه سيدتي فايدة جازم دوعه فايده يك أنا. كان انا زميني المغفره لدخولي جنات جن فرانك دو قد انا زله وعبي مع نوع شريعه تاعي خو نتيجه دوره بيترا التي يناني خول للمؤمنين انضروا بالدعاء جاي بعد توجه الاماز ذكرك في وقتك دعاء باولك يا رادعك يا بوكر الزمني اذا ذاك الدعاء قد بي مشروع نيه وهو مقبولش نبي يا اخوان بس اساسا مساله شفاعه باختصار الجنبه سابقا جاريه لتوضيح كلمه اي سوره الفجر كلمه شف بكر ولوك ووش شف والوتر كشر لاصل صدق يعني ياني دانيشيك زفولي تشيكي ترا بو وهي تاخذك على الزميني كوان ناتا واني هلتا وانا بذي لآلي هشتاو بنجي سولي نساء ومعنايك لمعاني دونيري لما بدأ الثادئتين من يشطع شفاعة, شفاعة حسنتين يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعتي السيئتي كله كفل منها <تصفيق> هالكسك شفاعتي حسن ابك يعني خوي بعض هالكسكي ترى لازميني خيره تقلويتك بو امال لا اهدى دربك خيرك ابك يعني شي يعني تعاون نصر دروشه والنصيب اكيد هو شفاعتك بتعبيرك هركسك في عالم يصير بيرو تقوابك ايش خيرك يا ابو عبد اراك مشهور يا ابن عمي ما يكمشني عاني لصبر عصيتك من ايش استزام متوجهه بي لي وهركسك شفاعتي هي يعني لزميني كسبي سي ايك خالي خوي بعده فالكثر ترى واه وي تنها ناتوني اوكاراكا ان بيته خوب او مؤيد مقوي او دنتج او بتوانك اخر اخرافك بكا كيف ليك يبو يعني يا يا باشا عيد سكنت بس لي اكتفايتك دي اوصل له له معاني كلمه معاني دنيويه ام شفاعته بكارش شفاعتك جوا ارتباطي بقية ومتا وهي اتش او اصباتي بقية او اردي بقية اعلم قبيلة جادوا الاما اتشين سر دسيك لآيات كبياني اواءك من دون الله شفيع وجود لنا لدنيون الاخرة جاري آيات كان شواري سجدة عن جاويكي انعام ه في تالي عام شنو زمر؟ يا بر لو إن يتوزيع له باري عنو بين توزيع له باري من من دون دون يعني حاين خوار من دون يعني الأخواره حاين ترز أو حتى دقيق خفيف او صب بدرجة أذ حاينه فلان بلانده فرسی اعبا با کار نابره اویل نگه مسئول پایین خدا یعنی که و کلخواهی او سرچاوه بگره لو چن آیتا من دون الله شفیعنیه بطمان برنامه خواه لسر نظامی اسباب و مسبباته لگنیا که روشنه مثلا ليك لك سنة تكان خا اوك قومك وي الشركي قال ريسه يعاتي غير دعى امك في دارك لا اقامه حجتك لا نعتوب الشر حق قطا متاعجي واخيه سنين او كاري وبعلي او كاري قومك يا فرديك لدينا شي أمس سمتك يا إخويا كلي راش من دون الله نيا لاني وقت براكها تفشل ونبل الجهة التي ترغي للجهة الأخرى وكسبت وعين خيبة بطل أو قوما لا أو فرد كنذاتي بالعواقب يا أو انحراف مثلا شون يا ما قومتي محمد عليه الصلاة والسلام. خوا وزقارة معنا كلمة. يا رب بني إسرائيل زوجت بلة وإيك مسلم معنا محمد إجنا. يا رب إما أبناء الله وأحباءه وكل عليه جليس ريت ما إجابة يعني كا إما كرئ خوينه خوشوسي خوين يعني وقت شون كرئ لا يباوك نازير روا ولا يخو نازمان روا فس أكليل بكرات. إما سناني تعتيل كات ان رابطه بغماني خويا مزيكا بشفيعه كك رضواني انا كان النهايه جي او حركتك يا لقيه متى السنه خوائك يا كفر سيئين بل اقرارناك اقرار كسب مقدماتي تنوبو اميكا للدنيا بكيتبر او اهلاكا دي خواه لجهتي خواه الشفيعي بوضاناني يعني السنة يزدي ام سنة خواه برقرارناكا كبيرت رزقاريكا الهلاماري او سنة كيتري أمن من, من الله لجهتي اوه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 أبي اللي بيل ما ينبت من دون الله خوي نفي من الله ناك أما ينفي أولاك كم من دون الله شفيعني أنجع شيء بروني جيتر بزين أيام من الله نفي أكري يعني مثلا أو سيدي رابب هناك بياناك خوي أخوي شيء يزدي سنتك خوي ناك لم جهات أجر وانتظار من الله شفيعك بمعنى خمسة كروي او هي من الله حب ومعنانية من دون الله هي. اما أما من دون الله كارفه يا أبو اختي لا قرآن رؤشك هذا لا زمني نازل بوني مسائل كواختي أبو أما الземيني بوس هذا كا لا دلي ما مثلا لسوري محله لموردي خمرة أو كمسكة كلمة سكر بكاربا أفرميت تبتقيه منه سكر ورزق حسنا أو لا برقيميو نبي نخشش خر مجبي هم ما بيك وهم روزيك باش ورجرم وك كشمش غيري وانا بوزك كك افرمي حسن اما بوز سكاركه ما عندها مسكركه ما افرمي حسن بعربي مسكر وبفري مسكر ا انا زمينا ما ديك هضره ما يقل لا ايين دا وقت التحليل شراكه كيزول يعترضوا كاع وقتو جوشي ما سولوا تقول سكارن حسنا استاءني كي افرميها او وقت الشهر متكون مسكر لكن قيل ان نموت حسن يرى من دون الله شكاريه روزواي ويرى فقط اودع كتشون كاريه مثلا لو جازانا ومن دون الله نفي في شفعه انا في هذه جكا نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ايات في سوره فصلت ذكر ما قلت وهي اي الايه 70 في والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اما ان أم ولايه من الله نمن الله يعني شو اما ملائكه او مؤمن او مؤمنه بش مخلوقي ماموري خالقي امر قشت لو شريعه بوخولندا رياضتك قشت او شريعه الرفيان ادابك و هركن حقوقك باصابت ابين لسرشاني او و واجباتك كحقوق بؤوي لسرشاني دانيشه انا ارتباتي ادابك و ولاء لبيني انا فايده اوليا لرؤيه الفايده من الله من دون الله يا اامن هذه ايش جماله في الجنس اما معادل او لاي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 بو ثابت بيت وجودية إن إنسان لسياقك در كتاتك دعوني السياق أماني شاهدنا هل يتوني مطلقا بسرق نالي ليلة بالحال مطلق نفيكا جاء أمي تشعر لحكا ولتك أي من, من دون الله نفيكا المدو أولاك حقيقتا شفاعتك أجر ثابت بيت من الله لا لو غطا ان لي الشفاعات يبى كان عارفه بما دواء كثير يجب الشفاعه بنت كنت عارف خويا اختي سنتك حاكمك على زمنك او سنتك مقتدي في هذاك كان مثلا قالوا من دونهم خويا من نوع على طرف خويا شنو ديروا سنتك دعاني لك كانوا يغلطوا عليك السنتك خمس عقاطه حس من الله که نمی‌دونم حال کسی که لاقتدار سمتش خوان نبرد ولی ماری سمتش خوار از گاری کم شفاع دم معنای آن که کسی در جهان ضعیف در زمینه که خوا کسی که با کار که خوددار من الله خوا تناخذ وری مسلمانیه در متیجه أولك حقيقة كأني الشفاعة الأولى كبرى من الله جودي من بين الله خوآق من هناك، بس درس المتفاقم نفس الشفاعة بكرة لا شفاعة، شفاعة بناء من هناك شتىك لا جركه وبيت، شو بترا في خوآس، شو بترا في غير خوآس، سمتك خوآس طاب كده من أجل بيتوا الشفاعات من الله بيت أظهرنا الشفاعات يعني فقد لم تكمل دبكار دو دين لا بنشاب هيك كإن شاء الله بداية هذه الندائر هر أوانى استجاب. جلبر أملك من بين الله شفيعك تواني وجودي بيت وعز وجودك منهم ومن الله شفيعك ذم عنك وجودي بيت بسم الله تعالى وكافرين مشركين اگر شفائك به خوان قرار ادن من دين الله قرار ادن بقمان خوان قرار ادن اللبين الشيء غلطي خوان سرچاها قرير كبير من دنيا و بسن قرار ادن لسارا و محره ايج باكن لدن كبازاك اجني اما شوان الله بين الشيء غلطي خوانا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 من الله دو معناها يا خويا فيك ويدي نتاو ديبي ومن الله دو معناها جوا اكله بيتكه ان شاء الله بهاي بحثي اكله يعني اخو اخوي اجاك وداك تدي عخيره وكتكه ايلا جاو دناشوا تكون اول وقتك يا خويا بالنيساتكا انا مش داير في حسابي اللي ريته هادشي بالتعهد اللي قاعدو عايش بونفرياي كاع انا وفي سوره اخوانيا قال نتيجه ان شفيعتين من دون الله هو اوصك لالاتي ان جاوسي عراف في شعراء تشدو هشتي مدثر هشدي غافر سيوري الروم نوري تواري انعام هشدي يونس بسوسيد ياسين شنو تواري الزملاء بينكاك اوعا شفيعي من دوني لما نياد الخوشه كان كشف الاعلان ده كارلينا در اكثر اي والله شفع ابو خيدر بنت حسين شفاعات شفاعات حتى بدون عناضر يعني بحكي في وانتو على خير ولا زمني ازاي هربوا على خيرتهم الدنيا بدنا نعمل دعاوى اوراكاتك او خزانه نحرم من الشفاعات بو كل شفاعه من دون الله من دین اللهش که کس نمیتواند آوا شتیف کاتو به عرض خود کند آن وقت لیال دینی و آخرت و درخیل نبرابر استوند که چی خوابیست؟ جان نبر آن که مطلبه لب عظیم نآی کان قرآن رسال پنجاو پنجی بکره هشتاو حفتي مريم شخصهشتاو هشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو شهشتاو او من وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم الا من بعد ان يأذن الله ممن يشاء ويرضى اذا او من يشاء ويرضى لكي نشافعك باستنهنده بخواه اذا لكي نشفع تلك تكرار يقينه على عبارته كان كي بدأ إذن خواه بدأ إجازلة تربط لي بي بي سيد أتواني شفاعت بكا أعني بي احتمال أكري لي فهم كري يك كي بدأ إذن خواه توني تكايب كا يخو خواج إذنية تظهر ليه أما احتماله يجب إذن يخوى أتواني تكابكا بني مدرخوى إذن فات أو وقته كسئتواني تكابكا أندي احتمالها كانت 5 درسا فهم يعني كان احتمال دون مثلا المريم سورة بقرة سورة بقرة سورة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه اما ليه زياتر هيدا كتفصلة دا, دا. كا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اما زياتري اكا اني اشبهت راضي با وقصيك ايكا اذا قصي افكاد وهذا انا, كالر... الك... ك... أنا على... على جانبي دوني اذنكو صدوري خاليك مرضي قايته بان ما بدي هو كس اجازيني كتكال وكسيبك بدنا و او سنة هر اصلا بلا تفكير. لو كوبا جا الاجابه ماذا لو اذا اخترت اجابه او كارده او دي احتمال سبزان كان بالاحتمالات اللي ذكرها ابريت قد ان احتمال او غير ده معناه بي جي كيفك أم لبرادم سنة كاني خالد بس إقتضان سنة في خمسة أبقاته أمر أرجت وجودي يعني فس بلا خلاف في هو خلاف اما اجربا معنادي بيجن كثير بيت هربا وفق, وفق او سنة اخوة دعاي خيالبك اعنيك هيا لابندي احتمالها بزان اجادها يعني افتا اتشيني سر اه اياتي سي يكي فصلت حوتو هشتو مي غافر شصو حوتي زخرف بالحشر حشر كأمانة ماي بدون دي دياريه كان دي. بويا شو انا اجابته ديانان بيانك هنا وقت نبدا نفرح بدوكاريت الانسان المؤمن ما اجازه هاد الدعوه انا لك الشيء او بامكينهك لا لم يردي مغفرة الجر مساعدة زمنيته حديك هذا موضوع مؤمن كذا يكتر ما يعني سب من فصلتها. إن الملائكة قد رأيتهم بسر مستقيمين ربنا الله هذيك في هذا النسرة كن في الحالات الدنيا وفي الاخره إن أبجاء إلى يعني من يدارهم رأي وليهم شيئا مثلا مؤمنين عند آية حفتالي في السورة تدعى وليهم بويك شيئا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه ويطاعون الله ورسوله الأمر أم مهي بيك أكا اشتراك شيئا لإقامة الصلاة وإطاءة الذكاة وإطاءة ورسوله. رسوله أعامة ولا لا يتقيعني. بين ملائك ايش من دون مؤمنين ووليون لدنيه واخرتها عشان ايش ديك بكبه مظهرك دي مسعتك كل شيء رحمته وعلما من العرش عرش تكتبه الذين من العرش ومن حوله في روما والامنون به ولا يستغفرون لدينها يعملون اوا ربنا وسعت كل رحيمه وعلما فاصبر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واكرمهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جننات عدن التي وعدتهم منها صلاح انها باءه ازواج في مدرجات من مكانك العزيز الحكيم واكرم الصديقات ولا نتك السجيئات يوم أهديم فقد رحيته وذلك هو الفوز المبيم عند دعا خيريك إكلوك عليك وذلك هو الفوز العظيم عند دعا خيريك إكلوك عليك ملائكة بأمواني وأولياء مؤمنينيك خب يصدق الشتاز أجل أرجو برائحة الدعاء إلى دائرين سنة خواه يعني إجازة مؤكد وعاقل للذين حاب وتبغوا سبيلك يعني الدعاء مغفرة بكثير كان مستحق المغفرة خالد زميلي مغفرتي ثالث كده دعاء الإرخاء للجنايات بكثير كان مستحق يا أويه دعاء الإرخاء للسجيات بكثير كان مستحق يا أجل... كال... كلا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 من يقولون انهم يستطيعون ان يفقدوا انهم دنيا ان يفقدوا انهم يستطيعون ان يفقدوا انهم يستطيعون ان يفقدوا انهم يستطيعون ان يفقدوا ان يفقدوا ان يفقدوا ان يفقدوا ان يفقدوا ان يفقدوا ان يفقدوا ان لقد ارى على القران كم عيته افتسل عالم يقنمو دار مظهرك، كلا عهرته امانيه بكي مظاهر العالميه امريكا كثيرا ببعي افتسل عالميه عالميه استثناء العالميه العالميه من العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه العالميه المظهر لمرحلة جاء إن شاء الله دبيان. لمرحلة كان أمناك رواذ الدنيا إجازة داعي خيرك ولا بيجورة هر بيجورة مو كثانيك وا استحقاق عند المغفرة دخول الجماعة الخالصة يأذف داعي خيرك هر أي أداء داعي خيرك للدنيا سكتيان جعد بقد شخص يعبد مع أو السمت الجوال يسأله مستحق المغفرة مغفور مستحق يدهشنا شو لتحاكي الوقائع السيئه اول بيت ننسى ترى شيء غير هذا الشفاء ضمه عنايا المعنى لدر اميك شباهه الجانبين ان معنا او يا روحي تريد خياله فاضي كلمه اقتباس من في الجمله الاو قدم شفاعة في, في الجناز كإجازة لكن أي شفاعة ب... أبو أم بكابين ولحقت به الشفاعة و أبو كويت ما إن دازعت كانت وقنا شفاعتنا في أكريل ب... تعديل إمريجي أمشي عوانا في أكريل القرآن وكيل المدافع وبارتيز أما أما إيش كان دواعنا نبوه شو كلك ب... وكيل مدافع النظر مسك الرئيس تادرا جاهلا دونيه قدره اجراء جنايه في الجاهليه فصير ين يا مجرم جهل مجرم دركا يا غير مجرم, مجرم دركا اما مجرم غير, دا دا دا غير مجرم يا مجرمه غير مجرم مر يوم وكان كان مجرم ما غير مجرم ده كذا مجرم مجرم ما بينجني ده قال لا بارتي لا بعد تخويا كل جنه سازي اكوته مجاتي بيت جز اواه يا مجرم و مجرم يلكا دليكا لا اد غير مجرم ما دا عملين عندك بلايك سويته بارسامه اعلى بالامام امشي لعانه متداول بك اهل الجاهدين لدماء امامها يا الله زلمه دا الخواج لمن افرن ليش شتي عمي ليش فالخوانا جاهلين كما يعلمون ما بين ايدهين و خلفهن و خلاف أبناشاء او ايزانك ايزاني و هم همي عن بارتيا ما يذي ارواني او كاراكا اصلا يدعني اولادية او شفاعتينيه أعلم عليكم فراني بشتبت التي تكابر خده اعتقاد بشتبت اللي تكابر خده هم اعتقاد هذا معاذ الله جهن وخوة هم هوا يصبه وخوة هم أن يكرر ليه بمعنى وفس الله يا الناس وهم مقتلي عليك هجباك أما ما معنی که کسی مستحقی چطورت دعای خیری باید هيك كان نمانید یعنید نه قائل به جهلون مواتی نه قائل به هواس داربون مواتی نه غربون مواتی نه به مواناتی چون اشه خوی کاری خوی درست که تا مستحقی دعای خیری باید تا ترال دعای خیری باید اه مدر اول اما یعنید جا به هم براه بشکی سابل منة من عقله مساعدة ومن حركته تأخذ مسؤوليته مساعدة. إيه. أو ملائكة. ولي المؤمنين. لكن لماذا هي او دعاء خير فيه دلوريك باستثناء اخرته وقتل اخرته جاهل لونه تدركه وجهه خير دعي خير مستحق يا اشدمتها و اخرته بكتير لانه مؤمنين شعب لا يشهد حكي سورة ذكره فاخرني بقيانات او اخي لا بعضهم من بعضهم أدوني إلا المستقيم. هرشي دوسي جاءني يعني كمحبة الله منك ولا دعماك لا من رجاء دجمني أكثرهم بزج المستقيم. من المستقيم أو رجاء دجمني. أجي. تشيل بيني دجمني دوسيان، وبيني عداوة ولاة ولاة واسطة إكمالية من فلتكماية كأدوني يعني اذا كانت تقريبا تتبعها والمؤمنات وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها جاء وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها وتتبعها اعفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا الزيور استثنائي أعنى مظهرة لما ظاهره يلايذ خادج يعني لقيامتها يتعيزة أميانية كالدعي يعني لقيامتي شاء يلايذ لما شاء صادتة بس هالأياني والدنوها لقيامتي شاء يكتر بكم ببرايون المؤمنين اما يكت هيدوان هيا كأويتشان آية استثنائك او ريتشوار تبقى مؤمن فضيقين شهداء فالحين مبيين فضيقين شهداء اللي مان كالشهداء فقط صالحين شهداء هم صالح هم شهيدين. صديقين هم صالحين هم شهيدين هم صديقين نبيين هم صالحين هم شهيدين هم صديقين هم نبيين هذا سورة تلك بس سيبروه أول بشت شهداء يجحن نبيين الشهداء وشهداء دي شخص شصوهشت سورة زخرفة بلا كاك فقط تبقي الشهداء لك يونا تعتوا عند دعاء خيرك شصوهشت يعني اذا كنت تذكر ما انا كنت اثر من ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم العلمون اوانيك اوان هاوانيك اللخواريخواوا هشتاو شو شو شو اوانيك اوان هاوانيك اللخواريخواوا هيتش كان يعني شفاعة إلى شفاعتي ثانية مغر اويك الشهادتي بحق يندابت اوانيوه شهادتي بحق يندابت وحالي الشهادت بحقك لانا بذانا كتشي اكن لانا اعجا هالي شهادتي بحق يندابت جاعدة كن؟ انا اعلي هجدي سوري اعلي عمدانك اذا فيبكن باعيتك روشنة كاتو كتشين اوانيوه شهادتي بحق يندابت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأم العلم خائما بالخصف. لا إله إلا هو العزيز الحكيم نرا هم أولوشن كرانة تحد وهم حقك أولوشن كرانة أيش هل بكومكي بشيدوان بشي, بشي أولوشن كرانة تحد لقد كانت هناك انسان يقول لك انسان الله لك شهادتي يقول لك انسان الله لك توحيد يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك العالمين يقول لك انسان يقول لك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 بكسرك اي جريك بينشي توحيدي هم كسرين بل بين شبوة بجريك حركتي حركتي الواقوة بسميك بيتوزيحي اما اعيه هشتني سولي زهر ملاحظة بكم لا اعيه هشتاب بواي هاي مشركك كتش المتزل الهرسات بلايك واذا مثل انسان الضر ينبع ربهم منوبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه ليس ما كان يؤلمهم من قبل وجعل لله أبدًا لبنيه عن أنت متع بك فلكل قلولا فإني من أصحاب النار قبل تظهر زلك وضعيت أقول, أقول رجلك أنا أقول رجالي موحدان ووضع غير دين أول شيء تسير ما الشركة دين أنا أفرية ايمن هو قانت اعناء الليل سراجبا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه رضي الله عنه قال اميك او كثيك بدلان بالرغبات سرمان بردار خاونك خونك اخوي لو اخت تايده كاني شواء اناجم وقت يختك بشيء كذي وقتك لا فش تروشن تها غابون الشفقي سبي وقتي من جنوب ريد لا شفقي سودا كلام شاطر عيس بشيء لا ولا نبدأ غسقة وها عجاتني كباش شو كبار سود وقتهم يجعشا بقليش ولا وبدته بد وقت او أو كيان بين كيتير أمس سودان إنا أبنا أنا أنا كأي لو لو وقتني شو لكن وقتي المناسب أبو كارانة ساجد قائم و هروا قائم ساجد قائم و هنالحالة سجود قيامة و تدع من ايشا حذر يعني هلا آخرت آخرت بشتك مخوف هولاك والبرچا يعني يا اللي يأباريزي كارنكم كرفتار من دوروزا و ها جاء الدعاء اعم بشتغلين سازيه يا رجوع ورحمة ربه اولو ديانه يا ذا رحمتي خاونة كان هيا اكساني اعوانه لذي اعاو كابرا متزلزلا ومشتهيك الافشاوجرا وكيكن قل هل يفترين الذين يعلمون والذين لا يعلمون اعجا اري اعواني واعزانين اعواني واعاني كنازاني اعواني ريكن ناو ريكنين انا كي اما بيدي ليدكاتو انا لا يتذكر اول الالباب فقد اوكساني عادا راي لبن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 ولينا عربي بصرف نحو بلاغه بهرسي عالمقين ومعانو بيانو بديعو هرى عروز وقافيو ونظام داي اوانو علومي اسلامي اصول فقه فقهو تفسيرو حديثو سائري عالمقين بيشت ارى مقر نتيجي اوانيه كامسان لكتاب اسمته بدا داي مقر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 القراءات إدراهم ما تروحون، أو حتى اليوم تعرفون أنك يعني إزام القرآن كندين مسخران جعلين الشيء عربي، القارئ يعني، لا قراءات مختلفة لدم خويه الناس، لا مثلًا تجود جارع، تجود ما تروح قرآن إزام يمينك كفدة، تجودي شيء، فزوم باش بيخون، أو أرادوا كويه دانيشون بيخونه توم، اشترين كذا نوت وركشن بالنسبه لي سامي كان بيقولوا كده انا مش خايف خالص يعني اما جاهل وميت. يعني علمي مبادئ ان كان انسان ادين بعلم علم كان او كبي ديني كبت تسلم في أول. عالم جاء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم وللعلم أمانيك كباش أو دين شح عالدون وجرك مبدئ تسليم حركة بإخوة الأولي أماني تبقي الشهداء صديقين المبيين أمسي تبقي دربان كأجه أماني أماني تبقي الصالحي يقدارك نقصي للدين ششتك يعني هارج العلمي كان هي اما آوانیه که وقتی مطرق بکارو دره پیان دو اجره و الله من عباده العلماء لسوره فاطیچه هر امیه که غلط بکار و دون دو آمانه و ایسا اجره پیان دانشوند که این از آنه از آنه چون زندگی حیاتی دنیا بکره مثلا ده فیزیک و شریف وان مثلا لشینیه اما از آنه دو آیته چون در من خوش بکره مثلا چون سخت